Alhamdulillah Dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata Insya Allah Akan hadir kembali Daurat ilmiah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Asyariah yang ke kesebelas Dengan tema Menangkal Radikalisme Berdasarkan Pemahaman Salah Dengan pembacara Asyid al Khalid Al-Zhafiri dari Kwan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 وأهل القاعدة والدولة الإسلامية التي تسمها كذا تطلق عليها داعش وهي من الإسلام بريئة وجبهة النصرة وغيرها من فرق الضلال وأحزاب السياق. الشيخ بدر بالمهام الأنسى. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أن الزيادة في رد السلام. أجازها بعض أهل العلم فلا بس أن يقول المسلم لأخيه المسلم إذا سلم عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته جاء فيها حديث عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وفي صحته خلاف لكن بعض أهل العلم كان يقويه و. العلامة محمد ابن المعتمين رحمه الله رخص بذلك وكذا الإمام المحدث الألباني رحمه الله أي رخص بالزيادة على أبركاته حال الرد لا حال السلام الشيخ السواد بن سعون الأمري داري أرب سود أحبتي في الله من أعظم الوصايا وأجلها.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 كما وصانا بذلك ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الشيخ فؤاد بن سعود العمري من الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم An Taubuduh, ولا تشرك به شيئا، وان تعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق، وان تناسف من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرت السؤال وإضاعة المال. Kajian Ummu Ushua akan diselenggarakan di Masjid Agung Manunggal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 17 sampai tanggal 25 Syaban 14.36 Hijriah Atau tanggal 4 sampai tanggal 13 Juni 2015 Kajian ini insya Allah anda bisa ikuti Melalui Radio Islam Jogja Di alamat radioislamjogja.com Radio Sarafi Indonesia Di alamat radiorosid.com Radio Manhajul Ambiya di alamat manhajurustripambia.net Didukung oleh aplikasi Radio Islam Indonesia RII Dan anda bisa kunjungi website resmi Dauroh di alamat www.dawroh.asyariah.com Diselenggarakan oleh Yayasan Asyariah Yogyakarta